Thank Thank <laughs> ولقد خلقنا فخلقنا المضغة عظاما فكسمنا العوام Voor oh, no. Let's go. فإذا استويت 119. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أَلِمَ <تصفيق> أَنَّهُ ما تسبق من أمة أدى وما يستأخرون <تصفيق> ثم أرسلنا رسلنا تترافل وكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث فهوعدا وجعلنا ابن مريم Let's uh -huh. لفضيله الدكتور وإن <تصفيق> كانت Belgen. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط صراط لا كذب ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم قَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرُّ عُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا أفلا تعقلون بل قال uh, هي أحسن السوء، نحن أعلم بما يصفون. وفر في الدكتور